أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ا للعلوم ح م من أرض ي مالك الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن اهدنا ص ر ط ا ل س ت ق م ص ر م و ض و ع ل ي ه م ا ل ن ا ب ل س ا ل ق ا ر ع ل و م ا أ د ل ا س ل ا م ي ك و ن كالفراش ا ل موسوعه ت ك و الجبال ا ل ا ل م ن ف ف و ش أ م ا من ث ب ل ت م و ا ز ي ل ي ع ي ش ل و أ م الاسلاميه قدمت لكم هذه ا ل م ا د ة من موقع محبي الشيخ إ د ر ي س أ ب ش ر